فذلك هو المغلم المضاعف الذي قل ما ينال ونفس عمر بن الخطاب هي تلك النفس التي تدعم علم الأخلاق من الأساس وهي ذلك الصرح الشامخ الذي ننظر إلى أساسه فكأننا تسلقنا النظر إلى ذروته العليا لأنه قرب بين الآمال والقواعد أوجز تقريب إذ هو التقريب الملموس آمال كثيرة من آمال محب الخير ودعاة الإصلاح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 ممن هم أكبر قدر وأحق بالإعجاب لكن البطل الذين درسوا هذه الدراسة ينقض ذلك الحسبان أقوى نقض مستطاع لأنه بطل يروع ويعرف روعة البطولة ويستحق الإعجاب غاية استحقاقه ثم يخيل إليك من فرط ولائه لمن يفوقون أنه خلق للإعجاب بغيره ولم يخلق ليكون هو موضع إعجاب فعمر كان يحب محمد الحب إعجاب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 ان يتوهم المتوهم ان عمر كان يتصاغر لانه يشعر بصغره ويتواضع لانه يشعر بضعه في ان الصغير لا حاجه به الى تصاغر لانه صغير وربما كانت حاجته الكبرى الى مداراه شعوره الدخيل بتضخيم الرواء وتذويق الطلاء والتخيل بالمسكن والكساء وانما كان عمر يتصاغر لانه يشعر بعظمته ويصبح ما يخامرهم من اعتداد بنفسه ومحال ان تمتلئ نفس بمثل هذه القوه ثم تخلو من شعور بقوتها واعتداد بقيمتها فليس ذلك من معهود الطباع في حي من الاحياء ولا نقصر القول على الانسان ولهذا كان عمر يتصاغر على قدر ما يراه من بواعث الكبرياء لا على قدر ما يراه من بواعث الصغر فابى ان يركب البرذون وهو يغالب عزه الفتح داخلا الى الشام دخول المنتصر وقيل له في ذلك فصاحبهم خلوا سبيل جملي انما الامر منها هنا واشار الى السماء وكلما اعتز من حوله من خاصه اهله وخلصائر عياه بما يرونه فيه من بسطه السلطان وعلو الكلمه غض من اعتزازهم واحضر في اذهانهم ما ينسيهم السلطان المبسوط والكلمه العاليه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 ثم انظر إلى كلمة أباك يقولها أمير المؤمنين ومن قبيل هذا ركوعه لله ذليلا خاشعا يوم أمر أبا سفيان أن ينقل الحجر من مكانه فنقله فخشع لله الذي جعله يأمر أبا سفيان في شعاب مكة فيستمع لما أمر وليس هذا وأشباه تصاغرا يكشف الصغر إنما هو تصاغر يكشف القوة والاعتداد بها ويكبحها بعنان متين هو نفسه دليل القوه والاعتدال بل يشاء بأس هذا البطل ان تتمادى فيه الصفات الى غايتها وهي متناقضه في النظره الاولى فاذا بهذا التمادي يردها الى الوفاق والتكافؤ ولا يوسع ما بينها من ظواهر الاختلاف فما رايناه انه عادل يفوق العدول وقوي يفوق الاقوياء فاذا العدل والقوه فيه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 ويحتفظ معه باستقلال رأيه غاية الاحتفاظ ولا يتناقض الأمران فلم يكن أحد يعجب بمحمد أكبر من إعجاب عمر ولم يكن أحد مستقلا برأيه في مشورة محمد أكبر من استقلال عمر فهو آية الآيات على أن فضيلة الإعجاب لا تغض من صراحة الرأي عند ذي الرأي الصريح فما أحجم عمر قط عن مصارحة النبي عليه السلام برأي يراه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 والوحي ينزل علينا في بيوتنا وتخرج إحلاهن سودا وهي تحسب أن أحدا لا يعرفها لاستتارها بالظلام فيعرفها بطور قامتها ويناديها عرفتك يا سودا ليؤكد ضرورة الحجاب فيؤمر المسلمون بعد ذلك أن لا يسائلوهن إلا من وراء الحجاب ولما هم النبي عليه السلام بالصلاة على عبد الله بن أبي كبير المنافقين يوم وفاته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 لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له زد ثم صلى عليه ومشى معه حتى فرغ من دفنه ثم ما كان إلا يسيرا كما قال عمر حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وروا أبو هرير عن النبي عليه السلام أنه أنفذه إلى رهط من المسلمين فقال له اذهب إليهم فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقي عمر فصده وعاده الى النبي يسال: يا رسول الله بي ابي انت وامي ابعت ابا هريره من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنه قال النبي نعم فلم يتريث عمر ان قال فلا تفعل يا رسول الله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 ثم ذهب في بعض روايات اليه عليه السلام فسال الفتنا يا رسول الله على الحق وهم على الباطل اليس قتلنا في الجنه وقتلاهم في النار ورسول الله يجيبه بلى فيعود فيسال على ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فلما ناداه ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا ثم علم انه الفتح المنتظر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 أو يرده عن المعارضة أمر مطاع كذلك صنع في قيادة أسامة بن زيد قائد الجيش إلى البلقاء وفيه جلة الصحابة من كبار السن والمقام فقد ولاه النبي القيادة ومات عليه السلام وهو في أول الطريق فقال أسامة لعمر ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس فإن معي وجوه الناس ولا امن على خليفه رسول الله وثقلوا رسول الله وثقلوا المسلمين ان يتخطفهم المشركون وقالت الانصار فان ابى الا ان نمضي فابلغه عنا واطلب اليه ان نولي امرنا رجلا اقدم سنا من اسامه وغضب ابو بكر وكان جالسا فوثب واخذ بلحيه عمر وهو يهتف به ساكلت امك وعادمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله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 فالإيمان في أخصاه لا يعطل الرأي المستقلة في أخصاه وكل صفة في عمر فهي صفة مستقصية لا وسط فيها إذا آمن فذلك غاية الإيمان وإذا استقل فذلك غاية الاستقلال وإذا أعجب فذلك غاية الإعجاب وإن الظفر الذي يظفره علم الأخلاق من دراسته لمبعثه هذا الشاهد من الصفات التي تتناقض في ظاهرها وهي على عهدنا بها في عمر متفقات مستقل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 وأن البطولة لا تناقض الإعجاب وأن الإعجاب لا يناقض الاستقلال وتلك الحقائق أثبت في عمر من معارف بدنه وملامح سيماه وكانت مودته النبي لعمر كمودة عمر للنبي شرفاً له من جانبيه وشهاد لعظمته وعظمة معلمه ومؤدبه وهاديه كانت نظرة محمد إليه نظرة عالية لا تعلوها نظرة أحد من أصحابه فلم يكن أحد منه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 ويروضه رياضة الإمام لمريده الذي يهيئه للإمامة بعد حين ويشجعه بقبول الحسن من رأيه تجيع من يثبت فيه حسن الرأي ويستذيده منه ولا يتأتى أن ينظر النبي الملهم إلى عمر دون أن يرى فيه أولى مشابهاته للطبائع النبوية وهي الإلهام الديني والبصيرة الروحية فكان عليه السلام يقول فيه قد كان قبلكم من بني إسرائيل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 هو الفارق الذي لا بد منه بين المعلم والمرید وبين الإمام والمأموم ولا نخالنا نلمس هذا الفارق كما نلمسه من قصة الأسود بن شريع ذلك الشاعر الذي كان ينشد النبي بعض الأماديح فاستنصته مرتين إذ دخل عليهما عمر والشاعر لا يعرفه فصاح وشكلا من هذا الذي أسكت له عند النبي فقال النبي هذا عمر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 ويتسع صدره لما ضيق به صدور تابعيه وان محمدا اراد ان يعود الناس مهابه عمر وان يستبقي لعمر ثورته في محاربه الضلال والايام كفيله بترويض تلك الثوره فيما ينبغي ان تراض عليه وهنا يتجلى مذهبان في كراهه الباطل ويتجلى فارق واضح بين مذهب المعلم ومذهب المريد فعمر كان ينكر الباطل انكار المحارب ويرفع له سلاحه حيث ما رآه ومحمد كان ينكره ولا يرفع له سلاحه حيث ما رآه لأنه يعلم ضروبا من الباطل وضروبا من الإنكار ومن الإنكار أحيانا أن يتجاوز عنه وأن يشفق عليه إشفاق الرجل على سخف الطفل الصغير وأن يتلبص به الأيام حتى يزول وأن يعالجه بسلاح المحارب وبغير سلاح المحارب وهو بذلك قد اعد له ضروبا من الانكار وكان اكمل له من الراصدين له في ميدان واحد ان اقول ان الفارقه بين محمد وعمر في هذا هو الفارقه بين نبي وخليفه ان قلنا ذلك فقد قلنا حقا جامع لا شبهه فيه ولكن لا نعد به تحصيل الحاصل وتكرير الاسماء فمحمد النبي وعمر الخليفه ما في ذلك خلاف ولا بد بينهما من فارق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 هي آفاق الروح ومن الثغائر الادميه التي كثيرا ما يطيقها الانسان العظيم ويبرم بها الرجل العظيم كل غرور صبياني يحيك بنفوس الناس وهو ضروب ليست لها نهايه غرور الشاعر بامادحه وغرور الفنان بصناعته وغرور المراه بجمالها وغرور الشيخ بتراثه وغرور احمق بخيالاته وغرور الجاهل بعلمه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 والنبي عليه السلام بقيد الحياه فقد اشار على النبي بقتل عبد الله بن ابي بن سلول حين مشى بالفتنه بين المسلمين فابى النبي وترك عبد الله يمضي في شططه حتى انكره قومه وعنفوه وتصدى له من صلبه من يريد له الموت فقال النبي لعمر حين بلغه ذلك من شانهم كيف ترى يا عمر اما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لا أرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركه من أمري وكان عمر يستكثر صلاة النبي على عبد الله بن أبي بعد موته ويستعظم أن يهب له قميصا وأن يكفنه أهله في ذلك القميص وكان النبي يرعى في ذلك حق ابنه الذي أخلص في إسلامه وبلغ من إخلاصه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 وذالك حين بلغوه فتحة تستر وذكروا له ان رجلا ارتد عن الاسلام فقتلوه فلامهم على قتله وقال لهم هل ادخلتموه بيتا واغلقتم عليه واطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه اللهم اني لم اشهد ولم امر ولم ارضى اذ بلغني فهذا عمر تلميذ محمد في الاسلام وهذا عمر شاهد دروس ابن سلول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 درس قوي يعلمه حب الحق وكراهه الباطل لانها خليقه متمكنه منه اصيله فيه موشوجه بطبعه ولكنه قد يعوزه حينا بعد حين ان يتعلم الصبر على الباطل ولا سيما في فوعه الشباب وان لا ياسا على الحق ان تفوته معركه زائله في صراعه الدائم مع خصمه القديم فهي معركه لا تضيع بصدمه ولا تؤخذ بهجمة ولا تزال سجالا منظوره العواقب في ساعة النصر وساعة الهزيمه على السواء وربما اعوذه ما يعوذ الاقوياء في معظم الاحايين وهو ان يذكر ان الناس جميعا ليسوا باقوياء وان الناس جميعا ليسوا بعمر بن الخطاب فاذا استطاع عمر ان يمنع الخمره مره واحده فقد يشق ذلك على اخرين واذا استطاع ان يتصدى للموت في كل لحظه فليس ذلك في وسع كل مسلم وقل ما يستحضر الاقوياء هذه الحقيقه الا بعد تذكير ورويه اما على البداهه فهم يقيسون الناس على انفسهم ويحسبونهم اهلا لما هم اهل له وكفوا لما هم قادرون عليه ولهم من الشرف في نسيان هذه الحقيقه فوق ما لهم من الشرف في تذكارها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 ويدعو لصاحب الأمر أن يفتفي باليسير منه إذا شاء ولكن ليس عليه هو أن يعرض اليسير ويترك لصاحب الأمر أن يطلب الكثير مثل عمر في هذه المواقف مثل صاحب المال تنزل الضائقة الحازبة فيبسط ما عنده من المال جميعا ويدعو للوالي القائم بالتدبير أن يختار من ماله مقدار ما يريد وذلك أفضل الحسنيين وأكرم الواجبين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 وإن شاء أغمده في قرابه وأنه كان جلوازه القائم بين يديه وليس من شأن الجلواز أن يمسك كثيرا أو قليلا من بأسه حتى يؤمر بإمساكه ويرد إلى الهوادة واللين بل هذا الذي نقوله هو الذي قاله أبو بكس رضي الله عنه في شدة عمر ولينه فكلما تحدثوا إليه بغضته قال إنما يشتد لأنه يراني لينا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 وليس بتأخير حق وكفاءة فأبو بكر كفؤ للخلافة وعمر كفؤ للخلافة ولكن تقديم أبي بكر أصلح وأولى وأوفق لأحوال الزمن ولكرامة الصحابة والمسلمين أجمعين وإنك لتكونن على ثقة من حقيقة واحدة في رهت محمد تجزم بها وأنت آمن أن تخالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهر وذلك أنه عليه السلام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 لا يسكت عنه لكثرة ما قيل فيه فضلا عن وجوب النظر فيه لانه يتمم العلم بتلك العلاقه ويزيدنا فهما لها واستقصاء لمداها واطلاعا على طريقه عمر في الموازنه بين الواجبات والشؤون حيث ما اشتجرت وتنازعت بين يديه ونريد به جانبا العلاقه بين عمر والال بيت وبين عمر وابني عم النبي الكبيرين علي وابن عباس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 اتنطقكم عن العمل او رفعكم عنه وانتم اهل ذلك ام خشيه ان تعاونوا لمكانكم من فيقع العتاب عليكم ولا بد من عتاب اما مساله الخلافه فالذي يزعمه فيها الذين يخوضون في القضايا والمخاصمات ان عمر رضي الله عنه تعمد ان يحول بين علي والخلافه بصرفه النبي عن كتابه الكتاب الذي اراد ان يبسط فيه وصاياه فلا يضل المسلمون بعده ويزعمون ان هو قد حال بين عليا والخلافه مره اخرى يوم تركها للشوره ولم يستخلف باسمه لولايتها واستكثروا من عمر صرامته في دعوه علي الى مبايعه ابي بكر كما جاء في بعض روايات التي ترجح صحتها وخلاصتها ان عمر اتى منزل علي وبه طلحه والزبير ورجال من المهاجرين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 واقصاء بني هاشم عن الخلافه اما القول بان عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصيه باختيار علي للخلافه بعده فهو قول من السخف بحيث يسيء الى كل ذي شان في هذه المساله ولا تقتصر مساءته على عمر ومن راى في المساله مثل رايه فالنبي عليه السلام لم يدع بالكتاب الذي طلبه ليوصي بخلافه علي او خلافه غيره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 ولم يعتمد عمر على الشوره في اختيار الخليفه بعده وله مندوحه عنها فقد راى من اصحابه كما قال حرصا سيئه وخلافا لا يحسمه راي واحد وكانت حيرته عظيمه بين الاستخلاف وترك الاستخلاف فلما قيل له وهو ضعير يودع الحياه ماذا تقول لله عز وجل اذا لقيته ولم تستخلف على عباده اصابته كائبه ثم نكت راسه طويلا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 لدر الشحم لها كل مختار ولم يكن الانفكاك من التبعة هو الذي اوحي اليه ان ينفض يديه ويلقي بالعبء على عواتق غيره فعمر لا ينجو بنفسه ليوقع احد في ما يحاول النجاة منه ولكنه قدر ان الرجل الذي تختاره كثرة المحكمين هو اولى ان ينعقد عليه الاجماع وينحسم بترجيحه النزاع فمن خرج عليه فهو باغ فتنه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 فقبل ان يسلم الروح كانت وصيته وهو لا يعلم من الخليفه بعد ان اجتمع خمسه وردوا رجلا وابى واحد فاجدخ راسه بالسيف وان اتفق اربعه فرضوا رجلا وابى اثنان فاضرب رؤوسهما فاذضى ثلاثه رجلا منهم وثلاثه رجلا فحكم عبد الله بن عمر فاي الفريقين حكم له فليختار رجلا منهم